بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما علمها حافظ فلينظر الإنسان مخلقا خلق من ماء ذاتق نخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجله لقادر يومة بلى السرائف فما له من ضوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدق إنه لقول فصل وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أن